الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين في نداء رب العالمين وابتلاء الله لعباده بالفراق ولكنه سبحانه قد جعل الصابرين جزاء، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة, ورحمة، وأولئك هم المهتدون. في يوم عظيم، والخبر فيه أبين أن يكون اليوم. يوم, يوم فرأت القارئ الكريم تالا من القلب لكتاب رب العالمين، عمين. يرحمه الله. في يوم الجمعة الماضية، توجه القارئ بالوادي بالقرآن في ليلة عزاء في قرية الأسدية. فكانت اخر قراءته من القلب. وهو يبعي قول الله عز وجل. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ثم قرأ حتى وصل الى قول الله سبحانه ويسألونك عن الروح وظل يدعو فيها ويكررها كأنه قد استوجنت إلى يوم لقاء مقائره ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا حقا وما انتيت من العلم الا قليلا ان الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ما تاكل غدا وما تدري نفس باي ارض بتموت هكذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم لم يؤتى بخارج القرآن يوم القيامة فيقال له اقرأ ورد كما كنت ترتل في الدنيا فان منزلتها عند اهل آي ايات آي آي آي آي تقرأها. ايها السادة رحل الراحل الكريم وانه ليس على الله العزيز. فلقد مات رسول الله وعزاه رب العالمين لدي. في حياته حينما قال له انك ميت وانهم ميتون. ولكن جدا الكريم كليلا. يعز علينا فراقا. ما من في القرآن الا تواجلا تواجل بابتسامته وبفرحته لأهل القرآن وبواجله الى كله الاخوان ولم وامل وامل يكن يؤدي هذا الواجد يوما وحده بل كان مع ابن اخيه الذي اتبره اليه اخيه الحاجع في العباس الذي ما ترك واجد إلا وكان أول المتواجدين في ولكن ما نهدى الله حتى وجد ان كان الراحل كريما قارئا جيدا من القلب يقرأ, يقرأ. واكرم الله منه بخير سلاسل بار الله في اثنائه الاكرمين. ايو ايو اي سهده تلاولا القرآنية المباركة لفضيلة القارع محمود عبد المقصوص مقلب قرية السواوة مركز فاقوس يتفضل مشكورة سائلين الله, الله, الله تعالى ناخد تجلل والتوفيق وداعين ربنا ان يبلغ توابق قراءة ونورتها ودهة الى روح سيدنا رسول الله و الى الطيب وإلى روح الغالب الراحة القيم الكريم و الى روح رميك مسلمين جميعا اهلا جميع جميع جميع يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم واذا قرأ القرآن استمعوا له وانزدوا. لعل ترحمون. <تصفيق> بالرياض هو اخر يعني محمود يا بالله من الشيطان الرجيم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 لا تَخُذُوا ما في زماواتي وما في الارض. ما بواسی آنه малеечек, это просто ложится просто تَمَّ كَتَبَ نُورُهُ القَالَمُ فِي الصَّمَمَ وَاللَّهِ لسه فيه <تصفيق> يا هاي عمل حج نوف عايز رزم السفر الله <تصفيق> والذين كفروا اولي La. جمعی من لما Oh, ما ما تيشن soma soma soma allahumma salim alaykum ya rab ya rab allahumma ya rab ah <laughs>